أعلى الأعين يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله والسميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْزُرُوكِ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ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 هو قويٌ شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسر الخالِ مبين إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلمَ جاء قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه قال قتلو أبناء الذين آمنوا معهم واستحون سائهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال